انا اخافك كثير دايما من التقصير وكل همي بالدنيا انك تكون بخير انا اخافك كتير دايما من التغصي وكل همي بالدنيا انك تكون بخير انك تكون بخير مهما علي تكبر حاولت ما يصر وفي البعد ما بكر واستحمل أحزاني مهما علي تكبر مهما علي تكبر الو وش روح ما تنحل الى متى وانا وانت ما لقينا صبر حل يا همي ما له حل وش روح ما تنحل الى متى وانا ون ما لقينا صبر حل ما لقينا صبر مهما علي تكبر رحا وانت ما قصر وفي البعد ما فكر واستحمل احزاني مهما علي تكبر مهما علي تكبر تكبر موسيقى <تصفيق> أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير أن أخاف كثير دايم من التقصير وكل همي بالدنيا إنك تكون بخير تكون بخير. حاولت ما يصر وفي البعد ما واستحمل أحزاني مهما علي تكبر حاولت ما يصر وفي البعد ما فكر واستحمل أحزاني